وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بيخ النس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالعفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء استقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين